سبعة، استمع إلى الكلمات ثم أكمل الفراغات حسب الصور كما في المثال أريد تريد يريد تريد du su 7 hadde sude sude su نتحدث